لا هي تنقلبهم واسر نجوى الذين ظلموا واسر نجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون 112. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم 113. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر, بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون 129. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون 120. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون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 119. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون 110. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه 112. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين 113. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين 114. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَٰكِنِ اتَّخَذْنَاهُ مِلَّةَ دِينٍ إِن كُنتَ فَاعِلِينَ بَلْ نَقُذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ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 111. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان رَبِّ رب العرش عما يصفون 112. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 113. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هَذَا ذِكْرٌ مِمَّن مَّعِي وَذِكْرٌ مِّن قَبْلِ بِلَٰكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رسول إلا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 126. كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين 127. أولم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 111. وجعلنا من الماء كل شيء أَفَلَا أفلا يؤمنون 112. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم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 124. أفإن ميت فهم الخالدون 125. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وَإِذَا رَأَىٰ كُلُّ ذِي نَفْسٍ كَفَرٌ ۚ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۚ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَو يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِيْنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ ينصرون. 119. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون 110. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا 124. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون 125. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون 126. أم لهم آلهة لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون 110. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. 129. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون 120. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون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 119. الذين يخشون ربهم وَهُم وهم من الساعة مشفقون 110. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له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 اذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ الْلاَّعِبِينَ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ 111. الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين 112. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين 113. فجعلهم جذادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون 117. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين 118. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم 119. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون 119. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم 110. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم, فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا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 119. ولوطا آتيناه حكما وعلما مِنَ من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين 110. وأدخلناه في رحمتنا إنه من 117. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم 118. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء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 115. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين 116. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَفْئِدَةِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُصُّونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ 124. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين 125. وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين 126. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذننئ اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات الا اله إلا 117. سبحانك إني مِنَ من الظالمين فاستجبنا لَهُ فاستجبنا مِنَ ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين 119. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير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 119. إن أحصنت فرجها فنفخنا فيها, فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين 110. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون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 وحرام على قريه اهلكناها وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت ياجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون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 119. حصب جهنم أنتم لها واردون 110. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون 111. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. 111. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون 112. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون 118. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ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 121. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين 122. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن على مَا على